بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد ولهم سيغلبون في بضع سنين